Salam, ajarah salat dan ataslim, ala sabilah dan fiina, Muhammadir Raufir Raheem, Allahumma salli wa Thank <laughs> Oh ni صلي وسلم على سيدنا ومولانا محمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما ذذمنه الجنان Inan tustiq biawal idzuan, tazbudu biafil suduri min al iman kawaidu, wa tauluhu ala al yakin min siri zalik idzuan, wa tustiq shahidu, wa سيدنا محمد العبد الصادق في وفي وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغ لخلقه من ونفلي عبدنا رسل الله للعالمين مشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وعند الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ذلم تلك المستبسرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظم من منتين تكرم الله به على البشر وما انتشرت روا في البحر والبر اللهم صل وسلم يا جن الصلوات واجمعها واسك التحيات واوسعها على هذا العبد الذي ضف بحق العبودية وبرز فيها في خل عن الكمال وقام بحق الربوبيه في مواتي أَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا فِيَ الْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا فِي وينبسد في قلبه نور سر ذا عن ديبي وخبه ويقدم بها بعناية الله في حزبه وعلى آله والصعب الذين ارتقوا صوت المجد بقربه وتفيأوا ذلال شرف الأسر بمد وحبه ما عبر الأجوان بنشر ذكرار النسيم Allahumma sholli wa sholim, ajar fasilat wa tazlim, ala Syeidina wa Nabiina Muhammadil Raufil Raheem. Allahumma sholli wa